الكي سو بر كل صابر بالكي سو دينا يبلغ المقصود الله يحكم بلا في الدرب وحذر لا تخالف ولا تسمع كلام البشر بعض البشر يقول من مشا في طريقه الله يكون بالعون سر وحذر لا تخالف ولا تسمع كلام البشر بعض البشر يقول. عبار قتل زيم الجود بالمشاكل تصبر يا ابن آدم وكون رضي بحكم القدر واللي تبتبكون الله بالمشاكل تصبر يا ابن آدم وكون radi bi hukm el qadar w litu tabqoon لزم الجن لا تروسل عبر لزم الجن İsmi amanda, şeker? Konul işe bi سر بالدرب وحذر لا تخالف ولا تسمع كلام البشر بعض البشر يقول من مشاكي طريب يبنغي المرسول الله يكون من عور سر بالدرب وحذر لا تخالف ولا تسمع كلام البشر بعض البشر يقول We'll be right